يا صاح جنب لا تجي مرتع الريم حضور من سهمب مع الجو طايش سهم من أقواس الحدك فيه تسميم جرحا حميق يدع الفكر دايير يا صاح جنب لا تجي مرتع الرين حذور من سهم مع الجو الطايش سهم من أقواس الحد كفير اسمي جرح عميق و دع في كرداي يرمي خشفن ما يا بالمواعثين تواصر ولا عنود أنت هلال القلب وتقيم ترعى الحشبانها ضلوا المشايش نجلال عيون اللي هدبها صواريخ. ملاعي شاه من الموت ناهيش كم فارس قبلك تجزع من الظهيم مطروح لا يقوى وله بهيش مطروح لا حذور من سهم مع الجو الطيش سهم من أقوى سلحة فيه تسميم جرح عميق ويودع الفكر دايق تعرض الأهضام المحازيم أهل القدود المترفات النشايش تبشش الله بالثمان المنظيم واثر البال من عقبها كلب كم ضحكت سرات قلوب الشغاميب عقب الطرب واللعب صارت بلايش هذا الهوى مبده قطر من الغيب وتلاهي سمن من سموم الهوايش وتلاهي سمن من سموم الهوايش يا صاح جنب لا تجي مرتع الريم حذور من سهم مع الجو Gue se referred upp till am behaviors wird Ni thumbnails ourtans förwiegonas Brava inte ens värld mellan folk och ä invers》är vi faka كم واحد ميت ولو كان عايش ايش دعلي مخل عنك التواهيم واحذر ولو حاشك من النفس حايش والعشق وغل العشق سقموا مساقيم كم واحد ميت ولو كان عايش انشد عليم وخلي عنك التواهيم يا صاح جنب لا تجي مرتع الرئيب حذور من سهم مع الجو الطايش سهم من اقواس الحدك فيه تسميم جرح